بسم الله الرحمن الرحيم عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يجريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من افترنا فأنفره تصدى وما عليك ألا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى أَنْ تَعْنُتَ لَهُ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ كَرِيمٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كرام من قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يستر ثم هماته فأقبر ثم إذا شاء كلا لما يقضما فَيَنْبُتُ مِنْهَا الشَّانُ إِلَى قَانِهِ إِنَّ صَرْبَنَا مَا أَخْضَبَا تُمْنَشِطُهَا الأَرْضُ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَهَدَانا إِلَى وَفَاكِهَةً وهبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصافة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ من منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه أئم مسبرة ضاحكة متبشّرة ووجوه يوم عدن عليها عبارة ترهقها قتارة أولئك هم الكفرة البجرا.